اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا كثير الخيرات الآن أيها الإخوة تقام صلاة العشاء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول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 صل كان قت يَومُ فَخُ في الصور فَتأتُ أفاج وَفحَة السماء وَفَكانَت أأَبوابَ وَصيرَة الجبُ فَكانت السرابَ إِ جَه مَكََت مِصَاد للطغينَ مب لا بثينَ فيِيهَا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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا الله أكبر الله الله لمن من حميدا <تصفيق>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 كريم حميده ربنا الله أكبر الله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 الله الله الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أيها الإخوة قضية شعائر صلاة العشاء من الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة نسأل الله القدير ان يتقبل منا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنه سميع مجيب أيها الإخوة نواصل معكم عبر قناة القرآن الكريم من مكة المكرمة نقل شاعر صلاة التراويح بعد دقائق معدودة من هذه البقعة الطاهرة المقدسة في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي كله خير وكله رحمة فهو شفاء وبركة من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وشهر رمضان هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة شهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء والصوم طهرة وزكاة للجسد كما جاء في الحديث الشريف لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم وفي الصوم ترويض النفس على الجوع والعطش وبالجوع يدرك الصائم ما يجده الفقراء والمحتاجون من الجوع وآلامه فيعطف عليهم ويشفق بهم وفي الصوم سكون النفس الأمارة بالسوء بإعراضها عن الفضول والتعود على حفظ الأمانة وفي الصوم تهذيب النفس وتطيرها من الشوائب وسلامة القلب من الغل والحقد والحسد وفي الصوم صفاء الطبع وتقويم الأخلاق وقوة الإرادة اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخيرات يا باسط الرزق يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير المسجد الحرام بمكة المكرمة في هذه اللحظات يكتظ بآلاف المصلين والمعتمرين الذين قدموا إلى هذه البقعة الطاهرة المقدسة من كل مكان يحدوهم الأمل في المغفرة والرحمة وفي الرزق الواسع وفي عفو الباري عز وجل الجميع هنا يتجهون بقلب خاشع